قولا مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا نصيبا مفروضا واذا حضر القسمه قول القربى واليتامى والمساكين فارجكوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا إذا حضر الكثمته القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا فليخشى الذين لو تركوا مِنْ خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتكوا الله وليقولوا قولا سديدا فليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا اتق الله وان يقول قولا سديدا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انَّ الَّذِينَ يَقُولُونَ لِذِيبِ قُولُهُمْ هَذَا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فإِنكَُّ نِساء فَووقَتْتَينِ فَلَهُطُلثَمَا تَرَت حكُِثأَ فوقَتَْين فَلَهُ طُلثَمَا تَرَتْ وَإِن كََت وَاحيدَةَ فَلَ النّسْ وَ ف وَلأَبَ وَيهِ لكُْ لاحِدٍ مِنهُ مَسْتُدُسُ مِن تَركَئِ كََ لَهُ وَلَدَ وَلأَبَ وَيهِ لكُْ يؤاحد مِنْهُتُدُسُ مِنْ م تَكَئ كََ لَ وَلَد فإَِّم يَكُهُ وَلَدُ وَورِسَهُ أَبَوهُ فَلئُِّهِقُلث فإِ يكُهُ وَلَد وَتَهُهُ فَُِلُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخوَةُ فَلِئُِّهِ الصّدُس فإن كان له إخوة فلأمه الصلس من بعد وصية يوصي لها أودين من بعد وصية يوصي لها أودين آباؤكم قم لا تدغون ايهم اقرب لكم نفعا اغيروا قوموا ابلاء قم لا تدغون ايهم اقرب لكم نفعا فريضه من الله فريضه من الله, إن الله كان عليما حكيما إن الله كان عليما حكيما